قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْفِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مِنكَ قَوْمًا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَوَّنَّا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَىٰ شَاعِدٌ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ تَوَلَّى بِرُكْنٍ وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تفر من شيء أتس عليه إلا جعلته كالرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين أرسلوا فَعَتَوْا اؤا من ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من انتيان وما كانوا من تصرين وقوم نوح من ظلم انهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والاوفى وشناها فنعمل ما يهدون وال وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ جَوْعًا لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنّ لَكُمْ مِنْهُ نذِيرًا نَّبِيًّا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْهُ نَسْتَفْتِيهِ